جئت حبريا في اللي راع مش ورسمت وجهك في الدفاتري موعدا وتركت قلبي نحو عزك ينتظر فرس اشتياق لا يرد على المدى يا غزة المنائي والشرفاء يا نجم الشام لا هب نجميكي يا غزة الشهداء كم بطل اتى من ارضك الحمراء تم استشهدا لا تجزعي فالظالمون كغيمتين غيماء تنضي في السماء تبددى لا تجزعي فالظالمون كغيمتين غيماء تنضي السماء تبدد غيمة تمضي في السماء, تبددا غي ما أتمضي في السماء تبددا البحر سيفك ما نباه وبناء عيزك بالشموس تمجدا هذه القلوب يثير برد دمائها ما قد جرى وتحيل تشتاق وصلك يا عروس وترتجي من ربها كشف الحصار تعبدا يا برغة الآمال صوتك في الفضاء لحن أتى سمع الزمان فرددا سيطل فجرك ضاحكاً والليل يا أحلى العرائس راحلون مهما عداك سيطل فجرك ضاحكاً والليل يا أحلى العرائس راحلون مهما عداك أحلى العرائس راحل النهما